بسم الله الرحمن الرحيد يسعد إسوانك بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدم لكم هذا المال إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فدعة وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ثم أما بعد فلا زال الحديث متواصلا مع مكارم الاخلاق وهذا هو الجزء نعمل. الخامس من هذه السلسلة المباركة ومع احد مكارم الاخلاق التي نحن في حاجة اليها ماس الاوة هي الصدق الصدق من اسمى مكارم الاخلاق وكل الناس يعرف ان الله سبحانه وتعالى يحب الصدق وامر به وكل الناس يعرف ان الكذب حرام وانه نقيصة من النقاس ان الله سبحانه وتعالى امر بالصدق لعباده المؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امروا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله سبحانه وتعالى من صفاته الصدق وهو الذي امر به فهو سبحانه وتعالى يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناس تجري من تحتها الانهار? قال فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله قيل. وقال سبحانه الله لا اله الا هو ذا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن اصدق من الله حديثة. من اصدق من الله حديثة. ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصدق لانه من مكار من اخلاق. هو ايضا من صفات الرسل جميعا. ومن صفات نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد انزل الله سبحانه وتعالى بيان ذلك بل قد شهد المشركون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابي سفيان <تصفيق> الذي رواه عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما حينما واجه فرق ملك الروم وامره بان يصف له هذا النبي فوصفه بانه يأمرهم بالصدق والعفاف والصلة وال الصلاة. فشهد ابو سفيان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يسمونه الصادق الامين. وما كانوا ليؤمنوا برسالته الا لانهم قد تيقنوا من صدقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الرسل. وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على الصدق وكانوا صادقين وفي ذات مرة كما روى مسلم في صحيحه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد هو وابي بكر وعمر وعثمان فاهتز وارتجف احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذ قد احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان فمن عليك نبي وصديق هو ابو بكر, أبو بكر رضي الله عنه وعنه وعنه وشهيدان هما أمر عمر وهما عمر الاثنان رضي الله عنهما فالصديق ابو بكر رضي الله عنه وكذلك كان الصحابه صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم اخوتي الكرام الصدق فضيله عظيمه ما هي ثمراته وما هي فضائله التي يمكن ان نجنيها اذا شاء الصدق بين المسلمين اولا اعلى مراتب الصدق اعلى مرتبه للصدق هي الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله عز وجل تلك هي اعلى المراكب. والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحب أحب أحب أحب ومنهم من ينفق وما بذل وتبذيلا صدقوا قلب قلب قلب قلب ما عهد الله عليه صدقوا, صدقوا, صدقوا, صدقوا مع الله الله الله روى البخاري في صحيحيه في تفسير هذه الايه عن انس رضي الله عنه قال كنا نظن ان هذه الايه نزلت في انت النب... ابن النضر وهو عم انت ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نظم انها نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين الصادقين ذلك لما كان يوم بدر تخلف انت ابن النضر عن غزوة بدر فقال بعدها اول وقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنها ان والله لان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقعة لا يرينا الله ما اصاب لا يرين اللهم اصبح اقسم وكان صادقا في قسمه رضي الله عنه وعنه وعنه لا يرين اللهم اصبح فلما كان يوم وحت وانكشف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس بن النضر اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء يعني الذين تخلفوا ونزلوا عن الجبل وانكشفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء وابراء اليك مما فعل هؤلاء. يعني المشركون وما فعلوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قابل سعد ابن معاد, معاد فقال يا سعد واهل يريح الجنة من دون وحد رضي الله عنه, عنه. شمر احد الجنة من دون وحد <Hu> ذلك لما صدق, صدق،, صدق،, صدق اصدق الله يصدق ثم دخل المعركة رضي الله عنه فكان من الذين استشدوا في هذه المعركة واسخن المشركون فيه جراحا وضربا حتى وجدوا فيه بضعا وثمانين ضربا ما بين طعنة برمش وضربة بسيف ولم يعرفه الا اخته عرفته ببنانه رضي الله عنه صدق صدق ما عاهد الله عليه ومن امثلة الصدق مع الله عز وجل الرائعة التي, التي مثلها خلفنا الصالح مالح مالح مالح مالح. فيما يرويه مالح مالح مالح الامام الترمذي في سنن سنن سنن سنن ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وبيع في مكانه وقعة وسرية فغنم, فغنم المسلمون ما غنموا فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الاعراب ليعطيه نصيبه في الغنيمة فجاء الرجل وقال يا رسول الله بماذا تعطوني قال هذا حقك في الفيء والغنيمة فقال الرجل خادقا من قلبه ليس على هذا بايعتك. ليس على هذا بايعتك. لم ابيعك من اجل غريمة ولا من اجل مال. ولكني بايعتك على ان اقاتل في سبيل الله. فاضربها هنا بسحمة. فاموت اوقتها. أو فاستشد فادكل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خالدة. إن, خالدة. خالدة, خالدة. ان تصدق يصدق الله يصدق. يصدق. يصدق. يصدق. ان تصدق يصدق. الله, الله, الله يصدق. لو صدقت مع الله فيصدقه عقوب عقوب فلما كانت وقعة بعدها قاتل الرجل قتالا شديدا ووجدوه مقتولا مع القوم قوم قوم قوم قوم ووجدوا سهما قد اصاب المكان الذي اشار به بيده لما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدق الله صدق أمر, امر به. أمر به, أمر به فخالع قردته صلى الله عليه وسلم وكفنه فيها وصلى عليه رضي الله عنه. ان تصدق إن الله, الله يصدق. الفق ايها الاخوة الكرام اعلاه الصدق مع الله. ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ايها الاخوة <تصفيق> الكرام هذا اعلى المراتب. مراتب. ثم الصدق ثم ثم ثم بعد ذلك من فضيلته انه يهدي الى البر والايمان ثم يهدي الى الجنة. كما ثبت في الصحيح. صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم قال انه قال ان الصدق يهدي الى البر بير بير بير بير وإن, وان البر, البر يعني الامان الصدق يهدي البر والبر هو الايمان ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يثال رجل وس�ق سبط ويتحرص حتى يكتب عند الله صديقا يتحرى صدق صدق حتى يكتب عند الله صديقا اتدري ما الصديق اتدري? الصديقين جعل الله سبحانه وتعالى مرتبته وصحبته مع النبيين والصديقين والشهداء والطالحين وحسن اولئك رفيرا. رفقة الانبياء. الصديقين في رفقة الانبياء. أمي أمي أمي أمي أمي نعم ايها الاخوه الكرام اذا فالصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه, الجنة ثم يكتب الرجل صديقا يوما قياما وايضا من ايضا فضيله الصدق صديق صديق في البيع والشراء مع الناس في انه يعطي البركه لتجلب الصابط الصابط الصابط ما ثبت ذلك في الصحيح? صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ان النبي صلى الله عليه, عليه وسلم قال البيعان بالخيار يا ما يا لم يتفرقا. فان صبقا وبين بوردهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محيطة بركة بيعهما. ان صدق وبين مش غش ويقول انا اتخدعت عليه انا شاطر فهلوع لا ان صدق وبين دورك لهما في البيع والا محقد البرد حدث نوع من الكذب في البيع والشراء تمحق البر وانت لا تدري اخذت مال صحيح لكن هذا المال ما في بر اصلا مال كثير وحط تعريف في بركه وهذا ما يعانيه كثير من الناس ايضا من الفضائل رابعا ان بالصدق تبل ما لم تصل اليه بنيتك اذا نويت صادقا من قلب قلبك تصل الى الدرجه التي تريد ولو لم تفعل ذلك ذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يبلغ مرتبه الشهيد صدقه ولو لم, لم, لم, لم, لم يقتل شهيده. وفي الحديث حديثي ولو, حديثي. مات فراش. ولو مات على فراشه. ولو مات على فراشه يبلغ منازل شراش الشهدا. شراش الشهداء. لكنه طلب الشهادة بصدق. من طلب الشهادة بصدق. بلغ نازل الشهداء ولو مات على فراشه. الى الصدق. الصدق نية خالصة مع الله عز وجل لو صدقت الله يصدق وتبلغ الدرجة درجة, درجة ما تريد ان كنت صادقا بنيتك حتى ولو لم تفعل هذا المعروف او تلك القربة. خامسا الصدق من جاء في الدنيا والاخر كما قالوا ان كان الكذب ينجي فالصدق انجى. الصدق من جاء في الدنيا قبل العالم. الم تروا الى هؤلاء النقر السلام. الذين حكى قفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث نفر كان ممن كان قبلكم خرجوا في سفر فانفرت عليهم السماء. فآووا الى غار. دخلوا الغار. غار غار غار غار فنزلت وانزلق الضخرة فاطبقت عليهم الغار. انسد عليهم, عليهم, عليهم, عليهم, عليهم الغار. قلط. يبقى فيه موت. اغلق الغار وهم داخله. سيموتون. حتمد. حتمد. لما تيقنوا إن من هلكهم قال بعضهم إلى بعض. الى بعض انه لن ينجيكم اليوم الا خبط وهذا لفظ صحيح وهي البخارة. انه لن ينجيكم, لن ينجيكم, ينجيكم اليوم الا الصبر الصبر الله عز وجم. بما ترونه قد فضقتم فيه معرم يعني, يعني اصدق شيء عندك قربة فعلتها مع الله ادعو الله بالحب فقاموا, فقاموا الثلاثة يدعون احدهم دعا, دعا, دعا, دعا, دعا بما فعله من بر ابويه بويه بويه بويه بويه بويه والثاني دعا بما فعله من عفته عن الفاحشة. والثالث دعا من عفته عن اكل الحرام واكل مال الاجيط وانه حفظه لعب. فلما دعوا الثلاثة انفرجت الفخرة باذن من الله عز وجل ونجوا. نجوا من نجاة بصر بصر ألا ترى إلى قصة كعب ابن مالك وهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو الثمون ونذل فيهم القرآن كعب ابن مالك رضي الله عنه في قصته الطويلة بعد ما أنزل الله عز وجل التوبة عنه عن باقي الثلاثة نفر ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انه ما ان كان الا الصدق انجاني الا فضط. لانه كل من تخلف جاءوا خضو وكذبوا خضو على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد ان يبرر لما تخلف, بررر تخلف بررر ويكذب, ويكذب, ويكذب, ويكذب, ويكذب. الا كعب ابن مالك ومن معه. كعب, كعب فضر. وقال وقتها يا رسول الله والله مالي لي عذر. ما لي عذر. رغم انه عنده لحن في يأتي بحجة ويبرر. كالبعض منا اليوم. لاحظة ضيق او لاحظة ما ينكشف امره الكثير منا يكذب على طول. فرعة. ويقلب. قصة ويحكاة ودوية الثانية واحدة يكون مقدمة. ليه عشيه برا نفسه. ما اكل هذا اليوم ما اكل لكن كعبا رضي الله عنه, عنه صدق الله وصدق رسوله ولم يكذب فندلت التوبه من فوق سبع سماوات عنه وعن عروه باقي ثلاثه اقف ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما انجاني الا الصدق. وان من توبتي. وان من توبتي لا احدث شيئا او لا اتحدث بشيء الا صدق. قال الكعب. فوالله ما تعمدت كذبة بعدها ابدا. أبد أبد أبد أبد أبد أبد. فارجو الله عز وجل ان جل. يوفقني جل. جل. فيما بقي. بقين. بقين. بقين. بقين. يعني فيما بقي من عمر. يدعو الله ان لا يكذب يلك يلك وان يكون صادقا. قال والله ما ابتل الله احدا من الناس مثل ما ابتلاني به. وهو ان يصدق حتى يموت ولا يكذب كذب واحدة, واحدة, واحدة. من من <-RI> من يعاهد الله سبحانه وتعالى الان ويقول وعاهدك يا رب لن اكذب كذب واحدة حتى اموت. من? من من يستطيع هذا? من يطيقه? من منا نحن من? يطيق ذا? اننا نكذب في اليوم يوم يوم. بل في الساعة يوم يوم. كذبات كثيرة. وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بشو الكذب في اخر الزمان. نعب. نعب نعب نعب نعب. انبأناه في اخر الزمان يكشو الكذب ويشهد الرجل من غير ما يستشهد. يعني, يعني ناس, يعني ناس يعني تشهد, تشهد شهادة زور, زور, زور من غير ما حد يطلب من المشاهد. متطوع بالكذب لان الزور وشهادة الزور هي نوع من الوع الكذب. والبهتان نوع من الوع وانه من علامات اخر الزمان ان يفشو الكذب بين الناس. ان كان الحديث موصولا عن الصدق ثبوت الكذب الكذب كذب صفة مذمومة مذمومة تنقض الصدق لا يجتمع الصدق والكذب في آن واحد استح استح استح الكذب ايها الاخوه الكرام له مراتب وله عواقب له مراتب وله عواقب ان مراتب, وله مراتب, وله مراتب غنظة غنظة غنظة غنظة بركض عاية عاية مراتب, مراتب الكذب عاية. كذب. كذب. كذب كذب اعلاها الكذب هي الكذب على الله, الله الله الله. و وجل. أنواع الكذب على الله حز وجنة الشكل انواعي الكذب على الله هؤلاء الذين ادعوا ان الله ولدا وان الملائفة ايناه قالوا على قول عظيم, عظيم, عظيم, عظيم ويوم القيامه جرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسواده اليس في جهنم مدثوا الذين تكبروا ويوم القيامه ان الله وله في ولد ولا ولد او ان الله اتخذ وطائطا طائطا واولياء من دون دون او شفعاء ما لم ياذن به لا عز وجل, جل وجل جل ان ذلك اعظم الكذب على الله عز وجل ويا ويل من كذب على الله وهو صفه شريك في المسلل. وان الله سبحانه وتعالى فقير وهم اغنياء. وان الله سبحانه وتعالى عاجز وعنطادلون. وان الله سبحانه وتعالى جاهل وهم علماء. تعالى الله وعلا يقولون علوة كبيرة. ويوم الايام تأثر الذين اكذبوا على الله ودون. يأتون بوجوه سودع يوم القيامة لان هذا ادو انواع الكذب. المرتبة <تصفيق> الثانية من الكذب, الكذب هي الكذب على رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم. بعد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, على الله الله عليه وسلم. من اكبر الكبائر. كما ثبت في طيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال كذبا عليه ليس كذبا على احد. ان كذبا عليه ليس كذبا على احد. من كذب علي متعمدا فليتبوى عدو من, علي فليت من الموت. وجاء في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكذبوا عليكم. يلجي النار. فانما انشرب عليه. يعني يدخل النار. هؤلاء يرون احدث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتمحطون فيها. ويرون ذلك علي الناس على المنارة. وعلى الفضائيات وغيرها. احدث مكذوبة. وينثقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منها براء براء براء لذلك حتى يصلوا صحيح لاقرار صحيح ما في اهواءه وما في رهوته الى ربي. هذا من التحريف. هذا هو المرتبة الثانية. من الكذب كذب بعد الكذب على الله على الزوجات الكذب على رسول الله. المرتبة الثالثة الكذب في الشريعة. الكذب في الشريعة. الكذب في الشريعة. قال الله وعند وجل ولا تكون لما, لما تصف على شاتكم الكذب هذا حلال وهذا حلال الزاني والزاني. والزاني. والزاني. نحمم الوجوه يعني نتودها. كالله سودة. وان نلتبهم على دابا. داب داب ونطوفوا بهم في العشاء. نلف بهم في, في العشاء عشان نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ التوراة يقرأ. فقرأ الرجل التوراة حتى اذا جاء على موضع اية الرجم منها وضع ال قال له له له له له الله لا بن سلام رضي الله عنه وطلع. كان جالسا وهو كان من اليهود واسلم ويعرف لعب اليهود وتحريف اليهود فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع يدك حافظ على الايه عشان يحش شكك شكك شكك شكك قال ارفع يدك فرفع يده فايت اجمات اجمات فامر النبي صلى الله عليه وسلم به ما فرضه التحريف. كتمانا. ما في كتاب الله عز وجل. التحريف. مالا. مالا عز التحريف الختال <تصفيق> <تصفيق> حرام. ايه اللي حرامه? من اين النبي صلى الله عليه <وتصفيق> وسلم يقول إلى بعد كتاب, الله لو بعد كتاب الله عز وجل. لو طعننا بالبخار ومصري ومصرح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل فماذا يستطيعون? ما يستطيعون <تصح> الا من كان في قلبه مرض. فان لم يستطيعوا يقربوا الكلمة على الموضوع. مثل بني اسرائيل والنهيب النهيب النهيب النهيب النهيب النهيب فطرة وفي ذوي عصر من فطرة. الختال. واجه عام. مالشي ختان الرجل وترى الختان. الختان. وقد كانت العرب قديما. يتب الرجل الرجل فيقول في له يبنى القلباء. في الشتم والثبت يعني يبنى المرأة التي لم تختتن فهي شعوانية تتطلع على الرجال. وذلك كان عيبا عندهم. قبل النزاع. والنبي صلى الله عليه امر الخاتنة التي تخزن المرأة. مرهة. قال لها اشمي ولا يطاهكي. فانه احظى للزوج وابهى للوجه. احظى للزوج ان يبقى للمرأة شيء. وابهى للوجه. هذا تعديل لفرضه المراه ثم ثم يوم يلعن عليه من الغرب يريدون ان يحرفوا الشريعه حتى توافق الارض او ما هذا يا داعي ليه لماذا تعرف الشريعه حتى توافق اهلي يريدون ان يحرموا الصلاه ويريدون ان ولكنهم يفكرون خطوه خطوه خطوه خطوه ينكو وينكو والله خير ما لا لا يغثى ان هؤلاء يترك له مجال لتحريف الشريعه بما ان الله عز وجل لا يغثى الدين سيمقى. ولو حرفوا فيه محرف سيبقى له ريال من العمل. ولو فاعدوا ما فاعد. انتم تشترون المناصر بعرض على الدنيا قليل تبيعون دين قوم يقوم يقوم والله لكم بمبطار. افعلوا مشيتهم. ولكن الله سيحفظ على نعم يؤذيك كرار. ان المرتبة الثالثة من مراتب, <مراتب <لتأك> الكذب الكذب على الشريعة. الكذب <م> في <فوصفي> الشريعة. بعد, بعد الكذب على الله. الكذب على رسول الله. الكذب في الشريعة. ثم اخره الكذب على الثالث. <لتأك active> الكذب على الناس درجات بنالة بنالة كثيره كذب في دع الشراه كما, كما سبق, سبق بينا, بينا, بينا, بينا كذب في كلام وضحك ولا مرا بعضهم يضحك ويمزح حتى يضحك الناس وقد ثبت في سنن الترمذي الوعيد الشديد, الشديد, الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد يضحك الناس دريبا من, من كذب يضحك الناس وئذ له وئذ الذي يبكي شايف دم مخيف دم مخيف مطلع رواير رواير نوكت نوكت نوكت نوكت نوكت هاومطرحيه واحنا عملنا كحكه 33 والكذابون افاكون الفوهة يكذبون, يكذبون, يكذبون ويفتنون بالخلف بالخل... بالخل... بالخل... بالخل... حتى يضحكون الناس تعاد ضحك ساعتين و30 وهو يضحك اي استحاش هذا من عقولهم اي امة هذه هذه التي تريد المعالي التي تريد العزة التي تريد النصر اي امت لا هي لا تهيئة. تلو ليلة انهارك. اخوة الكرام. الكرام. الكرام. الامر يطول غيال. وحتى لا يطيل عليك. عليك, عليك علي. حبيل عاقب الكذب بعض عواقبه سريعة بعض عواقبه سريعة سريعة, سريعة, سريعة, سريعة الكذب من, من اخطر عواقب ان الصاحبه يأتي يوم القيامة اسود الوليه لا يكلمه الله ولا يذكر وله عذب جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيام. ولا يزييهم ولهم عذاب منهم ملك الكذاب. الظلاطين الكذب. الفجر وكل من اعطاه له سلطة. ويكذب على عومي. يكذبون القوم عنه. اما تسمع يونا. الى حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه عجرح. في الوصية عجرح. التي اعطاه اياها النبي صلى الله عليه وسلم سلم. قال سلم. يا كعب. كعب يا كعب ط ايضا فان الكذب ايها الاخوه يمحق البركه في الحياة وفي المال وفي كل شيء كل شيء كل شيء وان كذب وكتم محقت البركه بيعه محقت البركه لو شيء يسيه من الكذب كذب تمحقه البركه اخوه السلام اننا لن ناتي بجديد في قضيه الطب قضيه, قضية الكذب انما القضيه تحتاج الى وقت وقت تحتاج الى بيانات هذه الامم بدون مكر والذي منها الطب لا تساوي شيء قد كنا قديم يضرب في المثل في الامم الاخرى بالصدق. بالصدق. ثم هو هم اليوم يريدون على الاضحار لنا انهم هم الصارقون. والامة الاسلامية هي الكذبة. وكل يوم يصف الله عز وجل. قادة كذبون اكو فلا تنبهروا بالعرض. ونقول <تصفيق> كما قال احد المنهدمين ذهبت <تصفيق> <تصفيق> هناك فوجدت اسلاما بلا مقولة لا حدث عنها زمين. وبل جعلوها بالتحديث. شعار باطر. اسلام بلا مسلمين. ما يعرفون الاسلام. ولا يعرفون المسلمين. انما يعرفون الهدف. والغز والخداع. ويعرفون كل شعار هنا. يعرفون كل شيء. انما هم اخذوا بأس باب الحياة. لا لا لا لا اعلى الدرجات لانهم اخذوا باسباب الدنيا, الدنيا. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كونيا لا تتخلف لا عن هو مين ولا عنك ولا الاسباب اخذ بيها اتصل اتصل هتنام في البيت ما فيش دي قضية ثانية. بعيدة في عن في الايمان. الله, الله سبحانه وتعالى كما نه... جاء في الحديث اصبر, أصبر أحد, أحد, أحد, أحد, احد. على ادى من الناس من? يكفر به ويشرك و... به. ومع هذا هو يعافيه ويضخف. يعافيه ويضخف. فليس الطضية. الغرض بعدهم قيمة. لا. يعني في الدنيا اخذت اخذت ائمه السوق اخذوا بايدينا الى مصاحف نحن نحتاج الىخذ واحد نحتاج الى من ياخذ جائزينا بالطريق الصحيح يعطينا القدر الحسن جوله وعمل نَسْأَلُكَ وَجَّنَّ وَجَّنَّ وَجَّنَّ أَنِي أُتَنَاء أن إِلَيْكَ رَبَّنَا اللَّهُمَّ أُتَنَاء إِلَيْكَ رَبَّنَا الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا ذنوبة. ذنوبة. ويسرا فنا جميعا ونثبت اقدامنا ونصمد على القوم الكافرين اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عدل الاسلام واجعلنا من اللهم عدل الاسلام واجعلنا امين الشرك والمشكين ودم اعدائك اعدائي من اليهود والصليبيين ومن احفادهم والمنافقين العلمانيين يا رب العالم العالم العالم, العالم. اللهم, اللهم اردنا اليك رتا جميلة. جميلة اللهم اردنا اليك رتا جميلة اللهم ارد هذه عم اليك رتا جميلة. جميلة يا رب العالم اللهم اتب علينا انك انت تواب رحيما واوفر لنا انك انت الغفور رحيما